رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بذينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وَاحِدٌ مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَّا يَأْتَصِمُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ وَدُسّ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 Inna khalqnaahum min tīn illāzib, bēl ājibtā wa yassharūn. Wāīdā dukfirū, la yassharūn. Wāīdā rāū āyātā وقالوا إن هذا إلا سحر مبين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 صُرَُّ الَّذِينَ وَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَدْخُلُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وقفوهم إِنَّهُمْ ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأسرون قُونَ نَعْنِ اليَمِين قَالُوا بَل لَم تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَكَّ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 وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجِنُونَ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ''Innكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين.'' وَلَائِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَاكِهَةٌ وَهُمْ مُّكْرَمُونَ فِي جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ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 يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون طلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين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 أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إنها شجرة تخرج في اصل الجحيم طلها كانه رؤوس الشياطين فإنهم لاكلون منها فمالئون منها البطون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 ينفحهم على اثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين ف فَكَيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا إِعْبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَى نُوحٌ فَلَا نَعْمَلُ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ من الكرب العظيم وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْرِينَ سنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء بَهُ بِقَلْبٍ سليم اذ قَالَ لِابِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ آتَكَن آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ بالعالمين، فنظر نظرة في النجوم، فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم، فقال ألا ت؟ يَقُولُونَ مَا لَكُمْ لاَ تَنطِقُونَ فَرَغَعَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَذْفُونَ He said, Do you believe what you are going to do? And Allah created you and what you are going وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ الم تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فَلَمَّا أَسْلَمَ وتله للجبين وناديناه أن إِبْرَاهِيمُ قَدْ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين Indeed, this is the eternal sin, and we And we left him in the last few years. fuam on Abraham, As Kristus And we have given him with Ishaq, a prophet of the righteous people, and we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 وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون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 أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحرون ومحضرون الى عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلام على الياسين ان كذلك نجزي المحضرين كِنِينًا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالْلَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَأَلَ فَكَانَ مِنَ الْمُذْعِنِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ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 بِكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثَ وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ كِمْ لا يَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَطِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِحِ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ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 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى استحيين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى تاحين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين